يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعنكم تفلحون واتقوا النار التي أعزت للكافرين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 السراء والضراء والكاظين الغيظ والكاظين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا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 جَنَّاتٍ أَوْفِرَةٍ مِنَ الرَّبِّ أُولَٰئِكَ وجنات تجري من تحتها الأبهار خالدي لسيا ونعم أجر العابلين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمستقين هذا بيان للناس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 فرة من ربه وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعيم أجر عاملين قد خلت من قبلكم سلًا فسير في الأرض فو كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى لإن كنتم مؤمنين قُرْحٌ فَقَدِمَ السَّال قَوْمٌ قُرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا وينحق الكافرين أم حسنتم ان حسبتم ان سدخل الجننه ولن ما يعلم الله الذين جاهدوا من أَعْنَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَوُنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأيْتُهُ فَقَدْ رَأيْتُهُ وَأَن تَتَوَضَّرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْهُ اذن الرسل افن ما تاه قتله قلبتم على عقبكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجز الله الشاكرين وما كان لنفس أن تروس إلا بإذن الله كتابا مغجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي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 وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وسبس أقدامنا وسبس أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين